بسم الله الرحمن الرحيم حلث لا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل الحق من ربك لتنذر توم ما أتاهم ما أتاهم من نذير من قبل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شفيع فلا تتذكرون تدبر الأمر من السماع إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مكتاره ألف سنة. في يوم كان مختاره ألف سنة مما تعثون ذلك عالم الغيب والشهادة نازيل رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم اجعل نسله من سلالة من ونفخ فيه من روسه وجعل لكم السمع والألخار والأفدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل ملك الموت الذي يفكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناقشوا رؤوسهم إن درسهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فردنا من الصالح ولو شئنا كل نفس هدأة ولا تنحق القول مني لعملنا جهنم من الجنة ونسي الجميع. فذوقوا بما نسيتم لطاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الفلك بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بنا خروا سكية وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من تكون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عجل جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومنعظ له ممن ذكر بآيات رسمه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منزكمون ولقد آتينا الكتاب فلا في برية من لقائه وجعلناه وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّتَهُمْ يَصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات فلا أولم يروا أن نعنسوا الماء إلى الأرض الدرز فنخرج به ذراهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يرسلون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم واليوم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينضرون فاعرض عنهم وانتظر إنهم